الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مهلا عبدا من فعل ما Samaa <totototus> Samaa أَمْ أَمْثُلُ لِمَنْ بَلْ أَنَّ فَرِيقًا لَا يَضِلُّ One in the you